بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان منه قليلا أو زد عليه سَلُوقِي عَلَيْكَ قَوْلَ ثَقِيلٌ إِنَّا لَا شِئَةٍ اللَّيْلِ يَأْشَدُّ وَطَعُونُ وَأَقُومُ قِيلَ إِنَّكَ فِي النَّهَارِ سَبْحٌ طَوِيلٌ وَذْكُرِ السَّمَاءِ رَبِّكَ وتبتل إليه تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو, هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين وَمَذْهِلُهُمْ قَلِيلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا دَافِئًا وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا اننا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول واخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوم يجعل الولدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إِنَّ this is a miracle, whoever will want to take it to his Lord. If your Lord knows that you will be معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون في الأرض إلا وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر من وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله برضي حسنة وما تقدموا لأفسكم من خير من الله وخيره وأعظم أجره واستغفر الله